بسم الله رب العالمين وأصلم وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ففي بحث المؤلف رحمه رحمه الله في مسألة القدر يقول فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ثم قال رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي من يشاء فضلا ذكر مصنف رحمه الله هنا الهداية والعسمة والمعافات وذكر أن الله تعالى يهدي من يشاء والهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام والعمل وقوله رحمه الله ويعصم الهداية هي الدلالة إلى العلم النافع والعمل الصالح والعسمة هي المنع والحفظ مما يخرج به الإنسان عن الصراط المستقيم وقوله ويعافي أي يسلم ويشفي ويبرئ من يشاء من أثار المخالفات التي هي خروج عن الصراط المستقيم و. زيغ عن الهدى القويم فعندنا العسمة وقاية والمعافات معالجة العسمة وقاية دفع للسوء قبل حصوله والمعافات دفع لآثار السوء بعد حصوله فالهداية هي الأصل وهي الدلالة إلى الطريق المستقيم العسمة هي المنع من الزيغ والخروج على الهدى القويم والمعافات يمكن أن يكون معناها أي أنه إذا خرج وعثر فإن الله تعالى يرده ويسلمه ويبريه ويشفيه ويشفيه فهي نوع معالجة وهذه الأمور الثلاثة إذا حصلت العبد جمعت له مصالح الدنيا والآخرة فبالهداية التوفيق إلى علم نافع وعمل صالح وبالعسمة الوقاية من الزيغ والضلال والانحراف وبالمعافاة الإصحاح والتسليم من علل المخالفات وقوله رحمه الله فضلا أي أن ذلك يجري في كل هذه الأمور بفضله سبحانه وبحمده يتفضل بذلك على عباده فيعافيه فيهديهم ويعصمهم ويعافيهم كما قال جل وعلا ولكن الله حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فكل ذلك فضلا من الله ونعمة أي الهداية إلى محبة الناس إيمان وتزينه في القلوب وكراهية كفر والفسوق والعصيان كل ذلك بفضله جل في علاه فلو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم أحدا ويقول الله تعالى فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين والاستشعار وشهود الفضل مما يجب الشكر وذلك أن العبد إذا, شكر إذا شهد فضل الله تعالى عليه في هدايته وفي حفظه وفي معافاته كان ذلك موجباً لشكره وموجباً لمزيد فضله وهذا من أعلى المقامات في الدين أن يشهد الإنسان منة الله عليه بالهداية فيتلاشى من قلبه كل عجب وغرور والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ففضله جل وعلا على العباد في كل هداية واستقامة إذن عندنا الآن المصنف ذكر ثلاثة أمور وعادها إلى فضل الله عز وجل وذكر في مقابل في مقابلها ثلاثة أمور فقال ويضل من يشاء ويخذل ويبتر عدلا قوله رحمه الله يضل أي لا يوفق للهداية فالإضلال هنا هو منع التوفيق للهداية إلى العمل الصالح والله تعالى يضل من يشاء وإضلاله جل في علاه لحكمة فلا يضل إلا من هو أهل للضلال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ويخذل أن يخليه يخلي من يشاء عن أسباب الفلاح والفوز يترك إعانته على الرشد والهدى وهذا هو الخذلان أن يكل الله تعالى العبد إلى نفسه فيترك إعانته على سلوك الصراط المستقيم ويبتلي هذا ثالث ما ذكر أن يمتحن بما يجريه من الأقدار يمتحن عباده بما يجريه عليهم من الأقدار التي تمحصهم وقوله عادل أي أن كل ما ذكر من الإضلال والخذلان والابتلاء هو بعدله فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فما منعهم الله تعالى الفضل وهم أهل له بل الأمر كما قال الله جل في علاه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهو أعلم بالمهتدين الله أعلم حيث يجعل رسالته فلما استحقوا الزيغة والخدلانة خل بينه وبين أنفسهم وكل ذلك إنما هو بعدله فالله لم يظلم فلم فالله لم يظلم الناس شيئا وبه يتبين ما قرره في الجملة التالية حيث قال رحمه الله وكلهم أي المهتدون المعصومون المعافون وكذلك الضالون والمخذولون والمبتلون كل أولئك يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله فقوله كلهم عائد إلى الخلق الذين بين أحوالهم وقسمهم إلى فريقين فجميع الخلق لا يخرجون عن فضل الله وعدله في كل ما يجني عليهم من أقدار الله تعالى وأقضيته ومن ذلك الهداية والعسمة والمعافاة وكذلك الإضلال والخذلان والابتلاء فليس في حكم الله الكوني ولا في حكمه الشرعي ظلم بل الظلم منتفن عن الرب جل في علاه يقول الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فنفي الظلم عن الله تعالى يدل على كمال العدل ومن توهم أن الله تعالى يمنع عباده وأن منعه الهداية لعباده ظلم فهو جاهل بحقه جل في علاه فالهداية فضله وأما حصول الضلال فهو عادله سبحانه وبحمده ولذلك نقل عطاو بن رباح قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال فيما أورده على ابن عباس يقول أرأيت من حرمني من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والرد أتراه أحسن بي أو ظلمني كأنه معترض على قدر الله جل فعله بل هو يوحي بنوع معارضة لما يختاره الله تعالى ويقضيه فقال ابن عباس إن كان الهدى شيئا لك عنده منك منعك إياه فقد ظلمك وإن كان الهدى له يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا ولا تجالسني بعده أي بعد هذا الكلام الذي يشير أو يوحي بالاعتراض على قدر الله وقضائه بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أن الخلق بين العدري والفضل في الدنيا والآخرة وفي كل ما يجري عليهم من الأفضية والأقدار انتقل إلى تقرير أن ما يقضيه الله تعالى ويقدره ليس له فيه معارض. فقال رحمه الله وهو متعال عن الأبداد والأنداد هذا موجود في بعض النسخ وفي بعض النسخ لم يذكر هذه الجملة وهو متعال عن الأبداد والأنداد، أي أن الله تعالى مقدس منزه عن أن يكون له ضد جل في علا، أو أن يكون له ند، والضد هو المنا هو المناو والمعارض، فليس لله تعالى معارض يناوئ ما قضاه وقدره وحكم به في كونه جل في علا، فلا شيء يقابل حكمه، والله جل وعلا كما أنه لا ضد له. يقوم لإرادته ويقابل حكمه كذلك لا ند له فلا ند له سبحانه بحمده والند هو المثيل والمكافئ والنظير ويطلق أيضا على المناوة فيكون بمعنى الضد فإذا فسرنا الأنداد بالمناوئين يكون عطف الشيء على نفسه بتنوع العبارة والذي يظهر أن المراد هنا الند بمعنى المثيل والمكافئ والنظير فالله تعالى ليس له ند ولا نظير ولا مثيل بل قد قال جل وعلا فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون وقال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فمعنى هذا، معنى هذه العبارة أنه متعالم في قضائه وقدره عن أن يكون له ضد فيرد أقداره أو ند فيقضي خلاف ما يقضيه أو يقضي كما يقضي فما قضاه كائن وليس في أحوال العباد ما يعارض الله تعالى ويكون مثيلا له أو كفأا له أو نظيرا أو سميا له جل في علاه. بعد أن قرر هذه الجملة فسرها فقال لا راد لقضائه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره كل هذا تقرير لمعنى متعالن عن الأضداد والأنداد